فَلَمَّا فلما قَالَتْ قالت رب وَضَعْتُهَا وضعتها وَاللَّهُ والله بِمَا بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم